بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ طاسٍ ميم تلك آيات كتاب مبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيئا ان يستضعف طائفه منهم يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم انه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم امه ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما وَجُنُودُهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي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 لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد امي موسى فارغا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 فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يعلمون.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 فَسْتَوَىٰ ثُمَّ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَوَكَزَ مُوسَىٰ فَقضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ غَازٍ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مضل مُبِينٌ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاعْفُ عَنِّي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 قالت لا نسقي حتى يخضر الريع وابونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني فقال ربي اني لما انزلت اليا من خير فقير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 لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ النَّارِ عَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ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 وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقدوا لي اها منا على الطين فاجعل لي صرحا لعلني اطالع الى اله موسى لعلني اطالع الى اله موسى الكاذبين وقال فرعون يا أيغ الا ملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي آمانا على الطين فاوقد لي آمانا على الطين فجعل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لا وإني لأظنه من الكاذبين واستكبره وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم فِي اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً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 ولولا ان تصيبكم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين لََّ جَ أَهُم الحَقُّ مِنْ عدِنَا قالوا لَنَا قالَاوا لَلَ أُوت يَمِث لَمَا أُوتَمُوسَاء أَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتَمُوسَ مِن قَْ قالَاوا صِحرانِ تَظَهَرَ وَقالوا إَِّ بِكُلٍّ كَافِرون وَالْفَاتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا ۚ ٱتَّبِعُوهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا۟ لَكَ فَعَلَمْ أنما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 وَإِذَا رَأَوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي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 فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ مَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَالِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُهُ عَلَيْهِمْ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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَسْتَأْنُونَ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 مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تَبْصِرُونَ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ تَسْكُنُونَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلِيَتَبَتَّغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا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 ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك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 وما كان من المنتصرين واصبح الذين تمنوا وما كانوا بالامس يقولون ويك ان الله يبسط الرزق يقولون ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ايمان الله علينا لولا ايمان الله علينا لخسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا